الذي تقولون عل الاصول أصول فأين كانت الأصول قبل الشافعي والشافعي هو أول مصنف نعم هو أول مصنف ولكن ترى الشافعي جاء بها منين من رأسه ولا الشافعي استل هذه الأصول من ماذا من الكتاب واليه والسنة وأقضية الصحابة وأقوال سلف الأمة فالشافعي ما هو إلا مظهر مش كده مظهر لها ولكن هي قبل الشافعي كانت ووجدت إنما الشافعي هو الذي نسبها وأما وجودا وأما خلقا فهي موجودة قبل قبل الشافعي ولكن الذي نسبها وسماها صحيح هو الشافعي فهو علم ولكن لم يكن علما متبلورا إنما كان فيه في السطور وسناي الكلام فجاء الشافعي فماذا فبل وره وأخرجه لنا في بلورات جميلة رائعة فهو قبل الشافع كان وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي الكلام على هذا الأصل استكمال أدوات كل, كل فن ولكني أقول نحن بين بين وما بين بين على قاعدة الوسطية وهذا وختاما أقول ونحن في هذا بين بين على قاعدة الإسلام وكذلك جعلناكم امه ايه وليس بين بين على طريقة المنافقين صحيح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا بين بين على قاعده الإسلام فنعم لعلم الأصول ولكن من غير ان يستقل عن علم الايه الفقه لان من فصل بينهما كمن هجر ولدا عن من عن ابيه وأخذ بنتا من, من أحضان أمها ولذا نرى طلبة العلم الذين يدرسون الأصول استقلالا يكون عندهم نزعة ماذا جدل نزعة إلى الجدل والجدل مزموم لكن من ربط الأصول بالفقه صحيح كمن أقام بناءه أو أيه بناءه على أركان وأعمدة هل الأعمدة من غير بناء تنفع؟ وهل البناء من غير اعمده ينفع فلذا لا يحصن الفصل بين العلمين ومن هنا رايتم غالبا ما نمزج علم الوصول بعلم, بعلم الفقه في دروسنا فيختلط ويمتزج في مسجد طيب لتخرج المسألة من بين فرس ودم لبنا خالصا لطالب العلم أو نمزج بين الرواية والدراية فلا ينفصلان او نمزج بين اللغة وماذا والتفسير واضح والقاعدة الولد للفراش الولد للإيه؟ للفراش فهمت الآن يا طالب العلم والله تعالى الموفق والمستعان وبه التوفيق فنسأل الله تعالى الهدايه ولذلك والقادر عليه وننتقل الى حصتنا الثانيه في دراسه كتاب الامام الشوكاني الله ابا مالك شوف لنا نسخه من عندي الشوكاني الحسن ما حد معاه الدرر البيه هات ارسل الي ابا انس خلاص ارجع له القطع الصغير أحب الي طيب يقول علامه الامام الشوكان رحمه الله تجب في الأموال التي ستاتي اذا كان المالك مكلفا إذا كان المالك ايه مكلفا وقوله مكلف جمع فيه ماذا ثلاث صفات في المزكي ويصفت ماذا الإسلام كلفا يعني مسلمة عاقلا وماذا بالغا وفي هذا تجوز من الناظم أو من المصنف وإلا فتجب إذا كان المالك مسلما أما شرط البلوغ فلا لأن مدار الزكاة على ماذا على المال لا على الممول فليقل الممول على أي صفة كان من الشيخوخة من الكبر من العقل من الشهادة من الأمية من العلم من كذا فكل هذا ليس مؤشرا في ماذا في وجوبها لأن الزكاة حق ماذا حق المال وعبادة ماذا مالية محضة. وإن كان فيها من عبادة البدي وقد كان خمسة من الصحابة يزكون أموال ماذا أموال اليتامى أشهرهم عائشة رضي الله عنها وارضاها واضح ولذا كل أدلة الزكاة خذ من أموالهم خذ منهم صحيح لما قال خذ من ماذا من أموالهم فالعبرة المال متى استوفى المال شروطا وجبت ماذا الزكاة وليست العبره بمن بصاحب المال لا سنا ولا عمرا ولا حالا ولا عقلا فقول الإمام الشوكان رحمه الله حقه ماذا يا طلبة العلم أن يصوب فلا يقال إذا كان مكلفا والحق أن يقال إذا كان ماذا مسلما اليس كذلك لأن اشتراط الإسلام أو البلوغ راجع إلى أدلة عموم كقوله ماذا رفع القلم عن ثلاثة كقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثه فذكر الصبي حتى يحتلم وذكر المجنون حتى ماذا يفيق ولكن كما قلت هذا في جريان القلم عليه تأثيما ولكن أما أن يجري القلم له اجرا ومثوبه فإن الله لا يضيع أجر من أحسنه عملا هذه مفهومة ولا ما هي مفهومة مفهومة لأن هذه المسألة سبقت معنا وإنما قلت طرفا من الكلام أو ذكرت طرفا من الكلام اليوم تأكيدا على ما سبق ولأن درسنا يعني ينضم إليه اخوه او طلبة علم جدد وما نحب ماذا لهم الا ان يستوفوا ماذا حقهم يبا اذا قلاصة الكلام مدار الزكاة على ماذا على المال لا عبرة بصفة من الممول من الممول صاحب المال سواء باء سنا لا عبرة به سنا لا عبرة به شيخوخة لا عبرة به عقل هذا اولا ليس كذلك ثانيا لأن الزكاة عبادة إيه؟ شوف هذا بقى تأصيل العلم اللي كنا لسه بنتكلم به من شوي صحيح وليست عبادة بدنية فبالتالي لا يشترط في البدن إيه؟ صفات ليس كذلك إنما للشروط في ذات, المال. في ذات المال وما استدل به المخالفون هي عمومات كقوله رفع القلم عن من يعني عمومات ها؟ تعم هذا الباب وغيره من أبواب العلم والعمومات ليس من شرط أن تنطبق على جميع زياتها إنما قد يخرج من العموم ما يخرج واضح؟ طيب كنا نتكلم آنفا في قوله مالكا الشوكان قال تجب في الاموال التي ستأتي يعني في الاموال التي ستأتي يعني الأموال التي تعينها تعين الشارع وعليه فلا تجب الزكاه في كل مال واضح ولذا أخطأ من توسع قلت قوله تجب في الاموال التي ستأتي يعني لا تجب في كل مال بدليل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من الاموال كما في زكاه النبات قال لا تجب الزكاه الا في اربعه فذكر الحنطه والشعير والزرة والتم قلت وهذا الاستثناء يعد تخصيصا لما تجب فيه ماذا الزكاة الكلام مفهوم ولا يطلب العلم هنا سنضع شرط حق من لم يفهم أن يرفع يده صحيح فيستفهم وأقول حقه ولو أن جلست معه إلى ماذا إلى أذان الفجر فحقه سابت عندي لا يضيع ولو طال الوقت يبا اذا الزكاة لا تجب في كل الاموال لان النبي عليه الصلاة والسلام لما اوجب الزكاة في النبات عين فالتعيين يعد ماذا تخصيصا زي ما اقول اكرم الطلبة وبعد ذلك اقول اكرم واسمي اربعه من هؤلاء الطلبة هذا التعيين يعد حين ماذا؟ يعد تخصيصا فلما سم لا تجب الزكاة إلا في كذا يبه هذا يعد تخصيص لماذا؟ لوجوب الزكاة بهذه الأصناف الأربعة بما يدل على أن الزكاة لا تجب في كل, إيه؟ في كل مال صحيح؟ مع أن الله تعالى قال في النبات واتوا حقه يوم إيه؟ يبه هذا تعميم للحكم ولا لا؟ آت حقه يوم حصادي؟ يعني في كل نبات لكن جاء الشرع فخصص ماذا اربعه يبقى هذا اشاره الى ان الزكاه تجب في كل الايه ومن هنا اخوانا بعض الناس اللي حمل الايه قلت ولذا من حمل ايات الزكاة على عمومها المطلق اخطا من حمل ايات الزكاه على عمومها المطلق او على اطلاقها فاوجب الزكاه في كل مال حتى اوجبوا الزكاة في راتب الموظف ودي فتوى قرضاوية شهيرة واخد بالك وان شئت فقلت قرضاوية شهيرة واوجبوا الزكاة حتى في الملابس وهذه اقوال ضعيفة مبناها على تعميمه او على اطلاق الدليل قلت وقوله تعالى وفي اموالهم ليس على إطلاقها اطلاقه انما في اموالهم التي سمى ماذا سمى الشارع اش كده ليه قلت لان بيان المجمل او تفصيل المجمل قد جاء بالادله ليه اخرى زي ما قلت سمى في الحيوان الابل والبقر والغنم لما سمى الثلاثه دول يبقى لا تجب الزكاه في غير هذه الثلاثه مش ولما سمى في الزروع الحنطه والشعير والزرة والتمر لا تجب في غير هذه الأربعة الاربعه واضح نعم واجب في الفاكهه لا ما يوجب في الفاكهه يا رجل ليه لانه قال ليس في مدونه خمسه اوسق الاوساق الاحمال والفاكهة ماذا لا تحمل لما الذي يحمل الشعير الزرة واضح الذي يحمل الحنط القمح لكن الفاكهة لا ولا الخضروات لا تجب فيها ولو كانت اطنان نعم لاسباب مهمة جدا الفاكهة سريعة سريعة التلف والفساد بعكس هذه الأكوا... الأقوات التي ذكرت فإنها تدخل ففيها معنى ثبات الملك واستقرار الملك لكن الفاكهة ها ما فيها ثبات الملك ولا استقرار الملك قول هذا الاعتبار لا بعض يعني. نعم ومش المقصود يحمل يعني المقصود يحمل يعني انت رجل طيب <تصفيق> ليس المقصود باحمل يعني في السيارات والعربيات <تصفيق> وإلا لكانت هناك ذكاء على الأدميين <تصفيق> لما واحد يحمل عربيه كده شويه صعيدة يعني ذكيم <تصفيق> يعني ولا ايه لا دعوا السؤال قليلا بعد ان قال الرجل ما قال وقد أتت هذه الطرفة على غير موعد وهذا شيء حسن طالما أنك أننا لا نتكلفها والله المستعان والصعيد الصعيد ما لمودتي وأنا صعيدي من سنة 92 ها؟ لا من 92 ساعة النسب فبلدك بلد زوجك قول من النبات لا الراجح لا إنما زكروا صنفا خامسا برواية والرواية فيها ايه فيها ضعف هل الزكاة فيها قياس لحظة لحظة لحظة, لحظة بس زكاة الفطر زكاة أبدان من زكاة أموال بدليل انه قال على الصغير والكبير الذكر والأنسة العبد والحر لكن هذه الزكاة زكاة أميه أموال أحسنت يا حازم و... وإن أخطأت وحسبك الأجر الواحد فين كنا تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك يبقى هذا شرط من شروط وجوب الزكاة هو شرط الملك ومن هنا قال لا تجب الزكاة إلا فيما كان مملوكا أما ما ليس مملوكا فلا تجب ماذا ماذا الزكاة ايه ليس مملوكا الأموال العامة هذه الأموال ليس لها مالك إيه؟ معين فلا تجب فيها الزكاة مثال الأموال المرهونة المحبوسة زي رجل ماله فين في المجلس الحسبي هذا المال هو مالك له ولكن ليس مالكا له من جهة أخرى مالك له نعم إنه بدليل أنه إيه؟ يأخذه بعد إيه؟ بعد بلوغ الرشد وليس مالكا له لأنه لا يمكنه أن ينتفع إيه؟ لان الملك لا بد من ثلاثه شروط ذكرناها لان نقول ان انت مالك للشيء لابد من ثلاثه شروط من يذكرها قول. أن, يكون له حق بها. ان ينتفع أن يكون مالك يعني انت منتفع ان يكون له حق التصرف فيه حق بيعا وشراءا وهبة حق الضمان لا لا يكون له ضمان لا يكون ضمان يعني انا مالك هذه النظارة لي حق الانتفاع البسها متى شئت ولي حق ماذا التصرف ان انا ممكن الآن اعمل ايه اهبها لشخص وممكن ابيعها كده مالك ثالثا لا أضمنها يعني لا أضمنها لانها ملكي لو كسرت لا يلزمني عياذا بالله طبعا الضمان يبقى مع معنى انت مالك مالك منتفع متصرف غير ضامن لكن إذا كان المال لا تملك حق الانتفاع به يبا لست ايه مالكا وإذا كانت لا تملك التصرف فيه فلست ايه وإذا كنت تضمنه إذا تلف يعني بمعنى رجل أعطاني هذا الكتاب أنا أتصرف فيه الآن مش كده اقراه وانتفع به مش لكن إذا تلف عيازا بالله يبقى علي ضمان يبقى كده لست مالكا للكتاب يبقى لابد من وجود الثلاثه شروط إيه؟ مجتمعة لانك ممكن يبقى يتحقق لك في شيء الانتفاع ولا تكون مالكا له من جهة اخرى انك لا تملك اليه تصرف كمثل ماذا المرهون ممكن تنتفع بالمرهون اذا اذن لك ماذا راهن واحد اعطاك سيارته رهنا فقالت قلت له لا ان انا اركبها واروح بيها لك ماشي بقى انت كده بتنتفع لكن هل تملك التصرف لا اذا اصابها حادث تضمن يبقى لست مالكا يبقى عرفت الان من المالك المالك منتصرف منتفع غير إيه؟ غير ضامن فاذا تقلف شرط لم تكن مالك ومن هنا بقى إلى مسألة الدين وجوب الزكاة فين في الدين واضح هل يجب الزكاه في الدين تجب الزكاه في الدين ولا ما تجب الزكاه فين؟ في الدين لان الدين كما نعلم هو ملك ولكن هذا الملك ماذا ليس تاما هو ملك ناقص مش كده ملك ايه للمدين ملك ناقص وللدائن ملك ايه ناقص صح ولا لا طب ليه ملك ناقص للمدين لانه نعم هو ينتفع به ولكنه يضمنه صحيح ولا لا مش كده يبقى ملكه ناقص وللداين ملك ناقص لانه ليس فين الملك عن حيازه وهو ليس في حوزته مش كده يبقى ليس مالكا له فصار الدين يتردد ملكه ما بين الدائن ولا وهذا ما بنى عليه أقوام عدم وجوب الزكافين قالوا لي إن الدين يعتبر ملكه ماذا مضطربا بين الدائن وليه والمدين طيب معيش سأسمع لكم ولكن نتم الكلام في المسألة نحن الآن مع المذهب رقم كم فضل مذهب رقم كم يا طلبة العلم المذهب الثاني هنا المذهب الأول إيه؟ ها وجوب الزكاه مش عدم, الوجوب. عدم الوجوب طيب المذهب الثاني هو عدم وجوب الزكاه في الدين الا ديون الزراع او ديون الزروع والثمار بلاش الزراع. رب ليه بلاش الزراع؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل زرعته وليقل ولذا قال تعالى فرأيتم ما اانتم ام نحن ليه ولذا جاء في الحديث ان الرجل ركب بقرة فقالت البقره ما لهذا خلقنا انما خلقنا لماذا للحرص ما ليش للزرع واضح ما قالت ايه آه. فالبقره تعرف يعجب الزراع هكذا الايه قول الله هو الطبيب ولذا الافضل احنا نعرض عن كلمتي الطبيب والزارع فنقول كما يقول العم قديما ايه حكيم لا لان في ناهي قازم شرعي طيب ثانيا الدين يمنع الزكاة الا في الا ديون الزروع والثمار قال به الحنفيه والحنابلة في روايه واستدل عليه بما ياتي قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فقوله يوم حصاده مشعر بماذا يا طلبه العلم بوجوب الاخراج على التو والفور فليس في حسابات الديون بقرينة قوله تبارك وتعالى يوم حصاده ولو كان هناك زمنية لقضاء الدين لما خرج قوله يوم حصادي على سبيل الوجوب والإلزام كانه لا يعتبر بوجود ماذا الدين خاصة والزكاة تخرج من جنس ماذا من جنس المزروع ولا علاقة لجنس المزروع بماذا بالإيه بالديون التي غالبا ما تكون ماذا ما تكون مالا مفهومة ولا ما مفهومة هذا اول دليل عند الحنفية والحنابلة قال ربنا قال ااتوا حقا يوم ايه يوم حصادي هذا مشعر بعدم موجود ايه زمنية للنظر في الديون والوفاء والقضاء خاصة ان زكاة الزروع تخرج منين من جنس المزروع واضح فطالما أنها تخرج من جنس المزروع يبقى لا علاقة للديون إيه بها فالديون لا تتعارض, إيه لا تتعارض معها إنما نمنع الزكاة بالدين إذا كان الدين يتعارض معه رجل معه ألف دينار وعليه ألف دينار ما تجب عليه زكاة لأن الدين متعلق بالمال لكن هنا الدين غير متعلق لأن ديون الزروع ما لها علاقة بالمال بالمال. واضح الزروع الزكاة تخلق زروع إذا زرع حبة حنطة تخرج الزكاة حنطة ما لها علاقة بالديون واضح قلت وأشكل عليهم بأن قوله يوم حصاده إنما هو من باب الحس والتأكيد على وجوب المبادرة وماذا والإخراج وإلا فلا يلزمه اسم لو أخرها يوما أو أياما شو بأني لما تجد كده ده هذا أمتع الفقه دراشته لما تجد المسألة كده عماله تروح وتيجي بين العلماء وتجد نفسك في متعة علمية رائعة وأنت تنظر إلى دلة هذا وأجوبة جاك هذا والله يسر العقل فعلا ولذا أنا أؤمن بأن طلب العلم له أثر الظاهر على ماذا على العقل فهما واستعابا والله شوف الفريق الأول قال يوم حصادي يبقى أنت هتخرج إمتى يوم الحصاد ما نجدعه بالليه بالديون على الإطلاق ليه لأن الديون لا تعلق لها وهذا فيه مبادرة مبادرة الإخراج تمنع ماذا تمنع دخول الديون فين في حسابات الزكاة ونحو ذلك خاصة ان الديون لا تكون متعلقة بمن بذات الزكاة بذات الزروع لان الديون في جنب والزروع فين في جنب والزكاة تخرج منين من جنس الزروع واضح طيب فريق الآخر اجاب علوم لا ان قوله يوم حصاد هذا على سبيل الحس وليه والتأكيد وإلا لو أخر الزكاة يوما أو أياما فليس ب... فليس بآثم. قلت و... قلت وتأكد هذا بأن الزكاة كما هي وسال الفقير فلا تجب إلا في مال غني ومن زاهبت الديون بماله او زرعه ضاع ضاع منه معنى ماذا معنى الغنى اش كده يعني رجل فلاح صحيح ان الارض انتقت مئة اردب ولا الف اردب لكنه عليه ديون لهذه ليه الزروع كماوي وكذا وبزر و... في سقيت بكذا وتكلف آلا وعمال وكذا في النهاية لما بقي ما بقي له من المال إلا ما يكاد إيه يسد ماذا جوعه ورمقه فقالوا كيف تجب على هذا الزكاة إن كنتم تعتبرون بالخارج أنه ألف فلماذا لا تعتبرون بكلفة الخارج وهو يقارب له ويقارب الألف والشيء لا يعتبر به كسبا وربح إلا بهذين الاعتبارين. انا أذكر كلمة رائع جدا لست أنسى لرئيس وزراء مصر سابقا اسمه الدكتور علي لطفي وهذا اقتصادي قوي كان بتعرض عليه سلعة كده مصنع بينتج يعني بينتج الكهرباء الات كهربائية يعني. كالمفاتيح هذه وشوش المفاتيح فبيقول له ده زي بتاع برة بالزبط فرد عليه بكلمة رائعة جدا اقتصادية قال لك إن لكن العبرة بيتكلف كام وبيجيب كام ما تتعمله زي بتاع برة تمام ولكن كلفته أكثر من ان بتاع برة يبقى شر العبد ولا تربيته <تصفيق> ومن هنا فشلت معجزة القمح في السعودية ليه لان كلفة زراعة القمح هناك كانت اعلى من ماذا من كلفة استراده، واضح إذا ما دولة زراعية لان الزراعة هنا وهم بسبب ماذا كلفة فانت بتقول لي هذا الرجل انتج الف اردب نعم لكن عليه كلفة للالف تقارب الايه تقارب ثمن الالف يبا هذا تسميه غنيا فالكلام قوي ولا ما هو قوي قوي واضح فهذا الدليل الاول وصار الدليل متنازع عليه قلت غير ان الجواب بان هذه زكاه نبات فالعبره فيها بماذا اجب يا رجل بذات الخارج فالعبره فيها بذات الخارج لذلك فهي تخرج من جنسه والشرع قد راعى في ذلك الكلفة عندما فرق بين ما بين ما يسقى بماء السماء وما يسقى بالاله فانتبه فرد هؤلاء عليهم اللوم لهم نعم كلامكم معتبر لكن هنا هل الزكاة في الزروع تجب باعتبار ماذا باعتبار الغنى ولا باعتبار ذات الخارج استنوا انت ما تبادر هكذا شانا نجعلها مسألة نقاش الان فهل هي تخرج باعتبار خارج ولا باعتبار الغنى لا باعتبار الخارج لان ربنا قال وقاته حقه ويوم ايه؟ حصاده هي دي بقى مناط المسألة اللي هنتكلم فيها فقال وقاته حق حصادي انه عين اصنافا ايه خمسة انه عين نصابا لها ليه حوالي خمسه ايه تعمل حوالي ستمية وشويه كيلو ستمية واربعين كيلو كده تمام فهذا النصاب يصدق على صاحبي انه غني الشرع راعى الخارج هل ينتج هذا الخارج او يسقى بماء السماء ولا يسقى بالايه بالآلة فجعل ما يسقى بماء السماء قدرا وما يسقى بالآلة إيه؟ العشر ونصف الإيه؟ ونصف العشر فإذا كان يسقى بماء السماء فيه العشر لأن ما فيش كلفة لكن يسقى بالآلة في كلفة فقال عندئذ يجب فيه ماذا فالهم الشرع في الأصل راع المسألة اللي انتم فيها اللي هي الكلفه فإذا الكفة الآن إيه مالت مره اخرى للفريق اليه المفرق بين الديون عامه وديون اليه وديون الزروع خاص واضح وديون الزروع خاص قلت وبهذا يخلص الدليل للاحناف من استثناء ديون الزراعة أو ديون الثمار والزروع أما الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط الأنهار العشور فيما سقط الأنهار في رواية وفي رواية فيما سقط السماء طب ليه سمى الأنهار ولم يسمى الأمطار عشان لو قال الأمطار يفهم واحد ان هي اللي سقط من غير كلفة ولا أي تعب منه لكن لما قال للأنهار فلو تكلف في ذلك تعبا لرفع الماء من النهر وما سقط أو فما سقي بالسانية السانية يعني الآلة تكلف شراء آلة نصف العشر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما سقي بجهد ومؤنة وبينما سقي بغير جهد ولا مؤنة. وهذا ينصر القول. بوجوب إخراج الزكاة في الزروع من غير اعتبار الدين لمراعاة الشارع في الأصل لما بزل فيه المال فأوجب نصف العشر وما لم يبزل فيه المال فأوجب ماذا مفهومه ولا لا قالوا انت بتتكلموا في ده الشارع رعاه اصلا في زكاه الايه الزروع فكانه استثناها فقال للرجل انت بتسقي بالاله عليك نصف الايه نصف العشر وقال للاخر انت بتسقي بدون اله يبقى عليك الايه فيبقى الشرع من الاصل راعى مساله ديون الايه ديون الزراع واضح واجاب واجاب المخالفون بأن الحديث في تقعيد قاعدة ما هي القاعدة التفريق بين الزروع بكلفة والزروع بغير ماذا بغير كلفة فلما اعتبر كلفة الري في إجاب العشر أو نصف العشر فعليه نعتبر كلفة سائر الخدمة من الديون يبقى هذا فعلا الدليل أصبح في شيء منين فريق الأول لا الشرع راعة من الأول مسألة الكلفة وقال العشر نصف العشر الثاني قال طب وليه الحديث ما يكونش في تقييد قعدة هو راعة ليه عشان هنا في كلفة فقال له انت تدفع نصف العشر وقال الاول ما عندك كلفة يبقى هنا الشرع راعة مسألة ليه كلفة فكيف لا تعتبرون الكلفة في شراء البزرة والكماوي وكل هذا يستوي مع ماذا مع الماء صحيح لان حاجة الزرع الى الري كحاجة الزرع الى ماذا الى الكماوي والى الاسمده الى نحو ذلك ويتاكد هذا بان الكيماوي بان خدمه الزرع بان خدمه الزرع وديون الزرع تستوي والماء تستوي والماء حكما ومعنى كلام صعب مش كده ها كلام صعب ما هو الأنهار ماء المطر هو الأنهار ماء المطر؟ ما هو الأصل؟ الأصل في ما الأنهار أنها ماء؟ إيه؟ كالبحر يمطره السحاب وليس عليه فضل لأنه من مائه. ماذا عندك يعني؟ نعم بس الكلفة هنا معتبرة ولا غير معتبرة مؤثرة ولا غير مؤثرة. فالخلفه هنا غير مؤشر، أخذ بالك لأنها كلفة لا ينفك حال عنها حال الزارع في الأصل ودي مسألة ستأتي معنا ولكن لا تتعجب أخونا نعرف ان الكلام فعلا في شيء من الصعوبة بسبب أن نتناول مسألة فيها إيه؟ فيها تنازل ونتناول الدليل ونشكل عليه ثم نرجع إيه؟ نجيب على الإشكال واضح ولكن هنا يتعين الصبر وشأن طلب العلم كما قال الخضر لموسى ماذا إنك لن تستطيع معي ماذا صبر واضح وإن أغلقت عليك مسألة أو ضاع منك دليل فلا إيه فلا تفوت عليك ما بعده من الدليل فليس شرطا أن يحيط طالب العلم بكل شيء إيه علم صحيح فأين هذا وقد كنا نحضر الدروس قديما فيكون حفظنا منها حينا المسألة وحفظنا منها حينا الاقشف من المساله فلا تياس ابتداء واصبر انتهاء وما بينهما اجتهدا تفهم صحيح فلان نحن نذكر دليل الاحناف على ان ديون الزرع غير معتبره ليه قالوا ربنا علاه تحقه يوم ايه حصادي يبقى يوم الحصاد تخرج ما لناش دعوه في ديون ولا ما في ديون قالوا ان العبرة بذات الايه الخارج بدليل ان انت بتخرج على الزكاة الزروع بتخرج مالا ولا زروعا زروعا يبقى ملناش دعوه بالمال والديون اللي هنا صحيح لان الاصل انها تخرج على الخارج فلين لنا عبرة بماذا بالخارج كما بلغ النصاب خمسة اوسق لو ستمية حقا واربعين كيلو يبقى نخرج عليها الزكاة ملناش دعوه بالديون قالوا ان الشرع في جهة اخرى راعة مسألة الكلف ففرق بين ماذا بين من يسقي زرعه بماء الامطار والانهار وبين من يسقي زرعه بماذا بالاله التي يتكلف الاله زي ايه مثلا شوف انت وحده الرش دي بتكلف كام جدا الرش بالتنقيط واضح ووحده الرش المحوري والرش مش عارف ايه بتصل الى عشرات الالاف من البنيات واضح لكن مش المقصود بذلك اللي هي الساقية لأنه ما فيهاش كلفة تمام ما فيهاش أي كلفة الكلفة هنا غير معتبرة اللي هو علف الحيوان أو جاهد الحيوان فقالوا أن الشرع راعة في الأصل فجعل على العشرة ونصف اللي. العشرة. نصف العشر والعشر ده راجع لكلفة فمن سقى بماء السماء على العشر اللي ما فيش كلفة ومن سقى بالآلة تكلف شراء آله تحضر الماء من هنا لهنا هذا عليه ليه؟ عليه نصف العشر. فيبقى اذا لا اعتبار به بأي كلفة لنشرع فريق الآخر رد عليهم في الدليلين قالوا لا رب العالم لا آتوا حق يوم حصادي هذا على سبيل التأكيد وليس على سبيل ماذا الإلزام والوجوه وإلا فلو أخرى يوما أو ما فيش مشكلة من أجل إخراج ديون لأن لا تجب بالزكاء إلا على غني رجل كلف زرعه ألف دي جنيه وينتظر ماذا السمار تقول له أخرج الزكاء من السمار وبعد كده تقضي الألف جنيه يبقى هذا الرجل كيف هل هو غني ما هو لو أخرج الألف جنيه بعد بيع السمار لا يكاد يبقى له إلا إيه يعني رجل الزرع خرج له مئة أردب هيبيعهم بألف وخمسمية وعليه ألف والألف دي كلفة الزرع يبقى كده بقى معاكم هتسميه غني واحيانا يخسر، تسميه غني ازاي تمام فده قول قوي واجابوا على حديث الثانية والمطر الجواب قوي برضه قال لهم طيب ليه من قاعد قاعدة الشرع طالما فرق بينما سقي بكلفة وما سقي بغرب كلفة يبقى لابد ان احنا نعتبر كلفة فالرجل هنا لابد ان يخرج الزكاة بعد ما يخرج ايه؟ الديون فاذا بقي مال وهذا المال تجب فيه الزكاة يخرج لكن اذا لم يبقى لا يخرج طيب. الدليل الثالث وهو القياس قالوا بقياس زكاة الزروع على ماذا على الركاز والركاز يجب فيه الخمس بمجرد ماذا يعني الركاز واحد بيحفر في ارضه وبيحفر لها زلع فيها الف دينار ذهبيه ولا يعلم لا صاحب ابو عشان كده لك الف إيه؟ الف دينار لكن لو علم ان هذا المال صاحب له صاحب كان وجد ورقة قال هذا المال مالي وهو وصية لفلان إيه؟ وصية لحسن بن عبد الستير <تصفيق> عندئذ لا يجوز لك أن تأخذ لانه صار له ماذا مالكا واضح لكن نحن نتكلم عن المال الذي لا مالك له اللي هو دفن ما يسمى ايه دفن القائلية الذي ينعدم له ماذا صاحب وجد ألف دينار زهبية ما في دنانير زهبية الآن يبقى هنا صارت حقا ايه حقا لا طبعا دي مش فتوى في الأصار الأصار دي مسألة تانية ولا يجوز التنقيب عنها أصلا أنا بس أتكلم عن مسألة الركاز وليست مسألة إليه أصار وإلا فلا يجوز عندي التنقيب عن الأصار أصلا وهذا الفعل لا غير جائز ومحرم وحسبنا ما حصل من ورايبي من الفتن فكم سمعنا عن أناس ماذا ماتوا وأناس جاهبوا في الوهم هذا وأنفقوا أموالا ضخمة على الدجالين فضاعت أموالهم عاشوا على وهم الحصول على إخناتون وهكذا المهم فقالوا الركاز يجب فيه الخمس بمجرد إيه؟ خروج عرفت الركاز الآن دفن له الذي لا يعلم لهم ماذا صاحب وليس لأحد فيه حق فإذا لما يخرج الركاز قال تخرج منه ماذا خمس متى إيه؟ متى وجدت يجب عليك اخراج الخمس من غير اعتبار لماذا هل عليك دين ولا لا فقالوا والنبات اشبه الركاز بكونه ماذا خارجا من من الارض فيجب فيه تجب فيه الزكاة من غير اعتبار لماذا للدين او نحو يبقى هذا قياس قوي ولا لا ها فقالوا المخالفون بقى قالوا وإنما الركاز يخالف الزكاة في أن الركاز يخالف الزروع زكاة الزروع أو الزروع وإن, كان وإن اجتمع في كونهما خارجين من الأرض من أن الركاز ليس زكاة وإنما خمسه اشبه بماذا بالفيء بدليل انه يجب في ماذا ها خمسه والخمس يجب في ايه اصلا ايه هو الفيء غنيمة الحرب تمام غنيمة الايه حرب فقالوا البركاز ده اشبه بغنيمه الايه حرب ما له علاقه بالايه بالزكاه وليس الاعتبار فيه بكونه خارجا كما لو وجداه فوق سطح الارض صحيح وانما الاعتبار فيه بكونه مالا جاءه من غير ماذا من غير مشقه ولا كلفه كالفي ايه هو الفي ان العدو بيشبه ماله ايه ويمشي فده اسمه إيه؟ في ما افاء الله على رسوله لما خرج اليهود تركوا وراءهم ماذا وما افاء الله على رسوله تمام فإذا هذا الدليل الثالث وهذا الاشكال عليه الدليل الرابع النظر قولهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجاء إرسال الأخوات ورق بعدد الأخوات الموجودات في مكان النساء مع الحرص على شيئين أن تتولى أخت الأمر بحيث لا تضيع المسؤولية وسانيا ان شاء الله تعالى ان تصعد الى مسجد الرجال بعد خمس دقائق لاغز وجبات الافطار فالمسؤوليه اولا وسانيا خمس دقائق تصعد لاغذي وجبات الافطار طيب قلنا ان خلفاء الراشدين كانوا يبعثون يبعثون السعاه لجباية الزكاة من غير أن يسألوا أصحابها النظر صحيح. نظر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يرسلون يرسلون السعاد السعاد لهم من العمال اللي بيقوموا على جباية الزكاة إلى إلى أصحاب الأموال يروح يحصلوا منهم الزكاة عليكم السلام. من غير أن يسألوا عن الديون ولم يأتي ولو في روايات ضعيفة أنهم سألوا بما دل على أن وجود الدين ليس معتبرا في ماذا؟ في إخراج, الإيه؟ إخراج الزكاة. مفهومة ولا ما هي مفهومة؟ ها؟ مفهوم يا رجل صحيح والله احمد الله قل خامسا النظر صحيح رابعا وذلك أن الزروع لا تنفك أبدا عن ماذا عن كلفة ودين الناس من قديم يزرعون بماذا بالكلفة والايه والدين ذلك دايما تجد الفلاحين عليهم ايه عليهم ديون الزرع ولا ينفك الزرع عن وجود ماذا ديون بل صار ذلك اصلا عندهم يعني ممكن يبقى معاه مال لكن سبحان الله لا يزرع إلا بماذا إلا بالدين يذهب الجمعية الزرعية يحصل على على البذره والأسمدة والكماوي وكذا فهم لا يزرعون إلا بالدين اصلا فلما كانوا لا يزرعون إلا بالدين لم يكن الدين معتبرا لأن وجوده أصل وأحكام الشارع إنما تنزل على الوقائع يقوي هذا أن الزكاة دين الله ودين الله أحق بالوفاء يبقى هذه أربعة أدلة للحنفية الذين قالوا بأن لا نعتبر بزكاة بزكاة الدين واضح نأتي إلى المذهب الثالث وهو أن الدين لا يمنع الزكاة المذهب الأول الدين يمنع المذهب الثاني التفريق بين أيه وإيه بين الزكاة الزروع بين ديون الزروع وسائر الله مفهوم هذا في مشكلة فيما سبق انا اشعر ان الكلام فيه شيء من الشقة ام ان هذه اصار شيام المذهب الثاني ما لا. مبني على شيء تفريغ بين الزروع وسائر اموال الزكوية يعني الدين يؤثر في زكاه الاموال يعني رجل عنده اخر العام حصد تجارته وجد عنده مئة الف جنيه ولكن عليه للتجار كم ها تسعين الف جنيه هذا يخرج دينه ولا تجب عليه ماذا الزكاة ماشي ليه لانه لا يصدق عليه انه غني وهو مديون بتسعين ألف واضح هذا المذهب الثاني قال حنفرق بين زكاه الزروع وسائر أموال فاللي عنده زرع والزرع ده بلغ النصاب يجب عليه ويخرج يخرج طب والديون قال لك ما نعتبر بالديون ليه لان ربنا قال واتوا حقه يوم ما ثانيا النبي عليه الصلاه والسلام كان يرسل السعالى جبايه الزكاة ما كانوش يسألوا عن ديون زرع ثالثا قصوا على الركاز الركاز بتجب فيه الخمس بمجرد ايه خروجه رابعا قالوا ان الشرع فرق بين ما يسقى بكلفه وما يسقى بغير إيه؟ كلفه يبقى اذا زكاه الزروع مالها مالهاش علاقه بيه بمساله اقراض الدين خاصا ان ما فيش تعلق للدين بالزروع الدين في المال والزروع هذه زكاة نبات يخرج يخرج تخرج من ال... يعني من ان اننتجت ارضه ذره فزكاته زرة من انتجت ارضه حمطه فزكاته ماذا حمص قول اتفضل هذا هذا سؤال ذكي جدا طب ماشي انت فرقت قلت الديون ملاش علاقه علاقة طب لو كانت الديون ذرعا عنه منه استسلف طول العام عمال يأكل فبيأكل ايه بياكل دقيقا او حنطة فالحنطة دي بيعمل ايه بياخذها من من, من رجل رجل كل شهر يعطيه ايه اردبا ياكل هو اولاد ويرتيها اردبا فصار اخر السنة عليه كم عليه عشرة وارضه انتقت ماذا انتقت احد عشرة اردبا هنا نقول له اخرج عشر العحد عشر ولا تخرج العشر الدين ويبقى اردب والاردب لا تجب فيه ماذا الزكاة هذا السؤال يعني رائع اذا كانت الاموال الديون من جنس الاموال الزكاوية طبعا على مذهب الاحناف ان هو يعمله يخرج لان العبرة بالخارج وعلى مذهب مخالفيهم انه هو لا يخرج وانما يخرج الدين ايه اولا فلا تتعجل الترجيح لان الترجيح حياتي وان كان هذا القول ما تقول كده ضاعف المسألة لا يتكلم ايه ما هو العبرة مش بالكلفة العبرة بالخارج هل الخارج بلغ النصابا ولا لا والنصاب اللي هو خمسة اوسق حوالي ستمية حاجة واربعين كيلو خمسة واربعين كيلو تقريبا. قول وخمسين كيلو فاذا بلغ المحصول ستمية وخمسين كيلو وجبت فيه ماذا الزكاة والزكاة اللي تجي فيه كم العشر اذا كان يسقى بماء السماء او بماء الانهار ونصف العشر اذا كان يسقي بليه بالآلة طيب كم باقي المغرب دقيقة طيب خلاص خلوا القول الثالث بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى وبإذن الله تحلقوا حلقا كامل حلقة ابو مالك خمسة تحلقوا حلقا خمسة خمسة يا طلبة العلم فكل خمسة يجلسون في حلقة واحرصوا على نظافة ليه المسجد بارك الله فيكم